وتلو عليهم نبأ نحِل إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا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 انظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم الى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون ونلئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لم ما جاءكم أسيح هذا أسيح هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجبتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آبائنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحمل لكم بمؤمنين